هدني وقتي على شيء جديد السهر ما هو من عادة عيوني أبعدوني عن هوبني وسيدي أمنعوا عني خطوطه يا اشطراني عان في دار بعيد حسبي الله كانوا هم منك اقطعاني صارت الفرقه لنا علم نكيد قلت همرا حونا عند نساني لتهم مراحونا عند نه نساء